ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا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 كفير منهم امهكم تصده منهم امهكم تصده وكثير منهم وكثير منهم ساء ما يعملون من ربك يا ايها الرسول فما الذي اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته وان بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله يا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 قل يا أهل الكتاب لست معنا شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَلَذِيذًا نَكَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ وَضِكٍ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ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 إِلَى وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا قَدْ أَفْلَحَ مَنِ اتَّقَى اسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ إِلَى وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تهوى أم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون كلما جاءهم رسول بما لا تهوى